خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل سمعت في الحج والعمرة عن الاضباع وعن الرمل فما معنى للضباع والرمل وما حكمهما وهل هما في كل الأشواط أو لا الاضباع والرمل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي قال خذوا عني مناسككم القائن أثبتت بأنه سنة فإن لم يضبع فطواف صحيح فلا يخشى على نفسه إن لم يرمل طواف صحيح لكن يأتي بها على الصورة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم الرمل هو تقارب الخطأ مع السرعة كم أشواط قال ابن عمر كان النبي يرمل ثلاث أشواط ثلاث ويمشي في الرابع إلى سبعة أشواط للدباع تعريت الكتف الأيمن هذه سنة أيضا وليست بواجبة للسبعة أشواط يبرمل ثلاث أشواط وللدباع سبعة أشواط ما الخطأ الذي قا في الحج آخر الحاج بعدما تنتهي من الطاف لما تبقي تعريت كتف الأيمن لما؟, لما للضباع طره يذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي وهو منضبع ماذا تفعل بقول النبي لا يصلي أحدكم وليس على اعتقيه من شيء سواء قلنا سالة صحيحة أو غير ذلك يا سالة صحيحة فضل الله لكن أنت أيضا أتيت بما يخالف الهدي فأنت بعد ما تنتهي من أشواط السبعة لا حاجة تلك في الاضباع فتحل الإزار وتغطي كتفك الأيمن لا سيما أنك تفعل ذلك استعدادا لأنك ستذهب إلى مقام إبراهيم تقول تقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فتصلي لركعتين خلف المقام تجعلها بينك وبين الكعبة فلت الضبع انتهى بالشوت السابع والرمل ينتهي بالشوت الثالث وهما سنة